وتمودى الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذل اوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصد عليهم ربك صوت عذاب ان رَبك لبالمرصاد فاما الانسان اذا مابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما اذا مابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول يَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء ايومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يومئذ يتذكر الإنسان نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر الله أكبر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 القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبعوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فام أما من تقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حانية الله أكبر